ايوه حنيني نجله الامت الكريم في بدايه احتفال اسبوع الاضحى <تصفيق> مرحبا بكم جميعا شاتل القطار اسمعوني واقول لكم هكذا يبقى الحال بس قبل الاحتدام قالوا بالكوا صحصحوا حد اثناء الكلام يتيئ من مطرحه كل عام وانتم بخير <مثل> النهارده في بلد ما اي واحد عنده حق يبدي رايه اي حاجه الى في سياسه لا احنا اادي ديمقراطي بس في حدود له حدود تيجي شله ماركسيه او مضايق او حقود كل عام وانتم بخير بي كلام عن مشكله هم ما عندهمش البدء حد جعان او حد ماء كل مولود ولد بيتفاوت في المعيشه قال المثل الحق بعيد والمثل بيقول يا دايش كل هد موليه هديه اللي عامل في الدنيا شغل التنظيمات واللي دايريني وطمو يبعتولي وفد مني. ما اقتنعشي هفرومو. واحنا برضك عيلة واحدة والرليف هنقتمو. يجي واحد مش فاهم لي. يعني ايه هنقتمو? كل عامو انتم بخير. كم شو احسن من فكات على الحوار المستقيم احنا بردك فلاحين نعرف العيب من اديب واحنا مجتمع سلام والسلام يعني الصروح والتفاهم والجهور والمحبه والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في الأطور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي إشارات المرور والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور والصغير مش ضروري أنه يكبر أو يفور والجعان يبوس ايديه لو يبات من غير فطور ليه؟ لان الشك وعيد والنجوم غير الجدور هكذا نبي السلام والسرور عناه في جدور ايها المواطنون مجلس الانت الكريم في نهاية الاحتفال اشكر الاصف الرهيب